وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعْصَائِكَ الْحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّاعَشْرَةَ عَيْنٍ قَدَّ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُ وَشْرَبُوا مِنْ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْفَ الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ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 بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراو ف الرحيم قد ن رأت قلب وجهك في السما ء فلن ولي أنك قبلت ترضاه فو ل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث كنتم فو وجوهكم شطره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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَتَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادا يُحِبُّنَّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ذنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مِن نَّفَقٍ وَلاَ يُذِلُّهُم أَجْرُهُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ والله يعيدكم نعفرا منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء وَمَن يُؤتِ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابِ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 وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحضروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافة